الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدي الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد تحدثنا في آخر مجلس عن اقسام نزول القران فقلنا نعم ان القران أو إن نزول القرآن ينقسم إلى قسمين نحن قلنا القرآن نزل على قسمين إما أن يكون نزل بغير سبب والقسم القسم القسم الأول أن يكون نزل ابتداءاً دون أن يتقدمه سبب يقتضي نزوله والقسم الثاني أن ينزل لسبب معين وبالنسبة للآيات التي نزلت لسبب معين كما سمعنا من كلام المصنف الشيخ ابن وثيم رحمه الله تعالى الآن أن هذه الآيات التي نزلت لسبب لسبب خاص ولفظه عام الذي يعني ترجح عند تأغلى بأهل العلم أن العبرة بعموم هذا اللفظ لا بخصوص هذا السلوء الذي نزلت من أجل الآية كما بيّن الشيخ لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة لم ينزل لخصوص الصحابة فقط و... وهنا بعض المسائل التي تتعلق بهذه القاعدة ينبغي أن نعرفها حتى نضبط حتى نضبط هذه القاعدة. المسألة الأولى أنه قد دلت الأدلة على هذه القاعدة ومن هذه الأدلة الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم الحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب امرأة يعني أصاب من امرأة قبلها قبلها فأتى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار نعم وزولت من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا أن هل نزلت هذه الآية لي أنا فقط فقال صلى الله عليه وآله وسلم بل لجميع أمتي هذا دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتبر عموما لفظ, لفظ الآية ولم يعتبر بخصوص سبب النزول وأيضا من الأدلة التي تدل على هذه القاعدة ما أيضا جاء في الصحيحين نعم ما جاء في الصحيحين الحديث المسيب أو مسيب ابن حزن أنه لما حضرت أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة وكان قد حضر حوله المشركون حتى لا يتلفظ بالشهادة ف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فكان المشركون يقولون له أتغير ملة عبد المطلب فقال أبو طالب بل, بل على ملة عبد المطلب <تصفيق> فأنزل الله عز وجل بعد أن مات أبو طالب على الشرك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا استغفرنا لك ما لم أُنها أي ما لم أُنها عنك أو عن الاستغفار لك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي ولذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أليقربه وأنزل كذلك سبحانه إنك لا تهدي من أخبت ولكن الله يهدي من يشاء وبلا خلاف الآية أو هاتان الآيتان هما على العموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن الآية دلت على العموم لأن الآية الأولى دلت على العموم أيضا في نصها حيث قال سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا والآية نزلت بخصوص طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يستغفر لعمه فأنزل الله عز وجل الحكم العام للرسول صلى الله عليه وسلم ولعامة المؤمنين إنهم قد نهوا أو نهاهم ربهم أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا فليست هذه خاصة باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب فقط بل هي عامة وكذلك في الآية الثانية أنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء أيضا يعني لفظ الآية واضح في إثبات العموم فالقاعدة هذه قاعدة محكمة ولو لم نطبق هذه القاعدة تتعطل الكثير من النصوص التي نزل نزلت لأسباب، لأسباب خاصة. ثم المسألة الثانية المتعلقة بهذه القاعدة، أن الآية، أن النص سواء كان آية أو كان حديثا ااا قد ينزل نعم في سبب خاص ولكن هذا السبب قد يحتوي على وصف معين أو على معنى معين فعند تطبيق هذه القاعدة ينبغي مراعاة هذا الوصف أو هذا المعنى الذي من أجله نزل هذا النص وهذا لا يعني لا يتعارض مع عموم القاعدة. فعلى سبيل المثال ما قد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. نعم من قوله صلى الله عليه وآله ليس من البر أصيام في الصفر هذا لفظ عام لكنه قد في سبب مخصوص هو أنه صلى الله عليه وآله قد رأى رجلا قد ظلل عليه وقد شق عليه الصوم فسأل عنه قيل له أنه رجل مساف صائم فعند إذن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ليس من البر الصيام في الصفر فدل سبب هذا النص دل سبب هذا النص على أنه قد قيل في رجل بعينه، وبلا شك كما بينا القاعدة أن العبرة ليست بخصوص السبب الذي أو ليست بخصوص من قيل من أجله النص. فليس النص خاصا بهذا الرجل بعينه ولكنه عام لكل مؤمن ولكن هل يؤخذ من النص أنه عام لكل مؤمن مهما كانت حاله أم أنه عام لكل مؤمن اتصف بالصفة نفسها أو كان حاله الحالة نفسه الذي كان عليه الرجل الذي من أجله قيل هذا النص الذي يظهر أن الوصفة أو الحال الذي يتعلق الذي بخصوص السبب معطل فيقال نعم النص عام لكل من كانت حاله كحال هذا الرجل أي أنه قد أصابتهم مشقة الشديدة من الصفر لحر أو لتعب أو لأي علة أخرى فيقال له ليس من البر الصيام والصفر أما من أطاق الصومة غير مشقة ولم يتعرض لمشقة يعني التي تعرض هذا الرجل فهنا يقال له أو لا يقال له ليس من المر الصيام في الصفر لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد صام في الصفر وصام عبد الله بن رواحة وقره النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا في الصحيح نعم والمساله الثالثه ان يقال كما قال السيوطي في الاتقان قد علمت أن فرض المسألة في لفظ له عموم أما آية نزلت في معين ولا عموم للفظها فنا تقصر عليه قطعا قوليه تعالى نعم وسيجنبها الأطقى الذي, نعم الذي يؤتي ما له يتزكى فإنها نزلت في أبوكر الصديق رضي الله عنه بالإجماع ويقال إن هذه الآية خاصة بدأ بكر لأنها نزلت فيه بخصوص وما ترتب من الجزاء فيها يكون خاصا بدأ بكر و. ذكر السيوطي التعليل لما ذكر يعني ومن أحب أن يرجع, يرجع إليه في الإطقان حتى لا نوصل ولكن التعليل الأساسي أن الآية نزلت بأبو بكر الصديق بالإجماع وأن الجزاء في بالآية يكون خاصا به ليس عاما لكل من فعل هذا بدليل أنه وصفاه بالأطقار فأفعل التفضيل والأطقى هنا بأفعل التفضيل لا تكون إلا فأبوكر وأفضل هذه الأمة وأطقى هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه واله وسلم فوعده الله عز وجل بأنه سيجنبه عذاب جهنم وبيّن بعض صفاته التي من أجلها نال هذا الفضل هذا خاص بأبوكر رضي الله عنه. الله تعالى أعلى وأعلى المساله الرابعه ان معرفه سبب النزول يكون بتصريح الصحابي بان يقال نزلت هذه الايه في أو في كذا من الحوادث أو أنه لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم وعن القضية القلانية أنزر الله عز وجل هذه الآية كذا وكذا وأحيانا قد يشك الصحابي في سبب النزول أو في أن هذه الأيه نزلت لهذا السبب بعينه كنحو ما قد أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة نعم عن عبد الله بن الزبير أنه قال خاصم الزبير رجل من الأنصار في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري يا رسول الله إن كان إن كان إن كان بنعمتك فتلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وغضب من هذا القول فقال اسقي يا زبير يعني حتى يبلغ الماء الجدار يعني وكأنه قال لا تعبأ أو كأنه بين للزبير أن لا يعب. لأنه أساء القول مع النبي صلى الله عليه وسلم واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بمحابات الزبير فقال, فقال عبد الله بن الزبير أو قال الزبير معزرة فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك أي في هذه الحادثة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أمس محرجا مما قضيت ويسلموا تصيما هنا الزبير ما يعني ما جزم ولكنه يعني حسب أو ظن أن هذه لا نزلت فيه وفي الأنصاري والشاهد أن الصحابية إذا أخبر عن سبب نزول الآية فهذا على الراجح يعد حديثا مسندا كما قال الحاكم في معرفة علوم الحديث إذا أخبر الصحابي الذي شاهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند وعلى هذا مشى ابن الصلاح في كتابه في علوم الحديث في المقدمة المشروع مقدمة ابن الصلاح احنا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كما في مقدمته على أصول التفسير في في اصول التفسير قولهم نزلت هذه الايه في كذا يراد به طارة سبب النزول ويراد به طارة ان ذلك داخل في الايه وان لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا وكذا وقال أزرك شيء الدين أزرك شيء في كتاب البرهات علوم القرآن قد غورت من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا أنه يريد بذلك أن تتضمن هذا الحكم لا هذا كان السبب في نزولها فمن جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لهذا الفرق أن ينتبه لهذا الفرق وهذا يعرف بالقرائم ويعرف على من السياق الذي يذكره الصحابي هذا التفريق هذا التفريق هام والبعض يعني, يعني قد تختلط عليه الأمور بسبب عدم التفريق بسبب عدم التفريق بين, بين هذا وذاك، وقد يظن أن الآية نزلت في أكثر من واقع أو حادثة بسبب عدم هذا التفريق لما المسألة الخامسة أن, أن نقول نعم قد يتعدد فتتعدد أسباب نزول الآية على الراجح كما رجح هذا أغلب العلماء رجح هذا شيخ تيميه والزركشي والسيوطي وغيرهم من أمثلة هذا ما قد اشار إليه الحافظ في كتابه العجاب في بيان الأسباب قوله تعالى في آل عمران ليس لك من الامر شيء فهذا يعني وهذه الايه نزلت قيل نزلت في غزوه احد وكذلك نزلت في قصه بئر معون كما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم على الاحيان ورعل وذكوان وغصية التي عصت عصت الله ورسوله فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء وهذه الآية كذلك كما واضح من سياق الآيات في سورة الأمران نزلت في سياق التحدث أو الحديث عن تفاصيل أو عن بعض الأحداث التي جرت في غزوة أخط ولكن قال الحافظ في هذا نظر لأن ظاهر الآثار أن الآية نزلت أيام أخد وقصت بئر معونة متراخية عن ذلك بمدة لكن يمكن الجمع بأن نزولها تأخر حتى وقعت بئر معونة فكان يجمع الدعاء بين من شد وجهه بأحد ومن قتل أصحاب بئر معون فنزل الآية في الفريقين جميعا فطرك الدعاء على الجميع وبقي بعد ذلك الدعاء للمستضعفين إلى أن خلصوا وهاجروا وهذه أولى من دعوة النزول مرتين فيقال إن الآية نزلت بسببين وإن تنزل مرتين و... المسألة السادس ما قد أشار إليه الشيخ محمد بازمول حفظه الله في شرحه على مقدمة في أصول التفسير لشيك رسام بن تيمية فيما نقله عن ابن دقيق العيد من أحكام الأحكام أن العبرة في اللفظ بعمومه لا بخصوص سبب نعم لكن قد تفيد قرائن الاحوال معنى التخصيص فلا يكون للا للا للفظ معناه العام ونحو هذا قال الحافظ في فتح الباري حيث قال السياق والقرائن يدلان على مراد المتكلم من كلامه ف فهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا بحصى والأمر كما قال الحافظ أن السياق أو إن السياق والقرائن يدلان على مراد المتكلم كلامي وضرب ابن دقيق العيد مثالا بحديث أو بقوله صلى الله عليه والآله وسلم الخالة بمنزلة الأم، فصياق الحديث يدل على أنها بمنزلتها في الحضانة، ليست بمنزلتها في كل شيء، يعني ليست بمنزلتها في الميراث أو في غيره من ممن مما قد يأخذ البعض من عموم اللفظ. فاللفظ عام الخالة بمنزلة أم هذا لفظ عام لكن هذا اللفظ العام قد جاء في سياق مقيد له أو مخصص لعمومه وأنه صلى الله عليه وسقد قاله في سياق ما سئل عنه في مسألة الحضانة من أحق بالحضانة فقال هنا الخالة بمنزلة الأم أي يقدم الخالة على غيرها في الأحقية بالحضانة بعد الأم فهنا لا يقال إن العبرة بعموم اللفظ فلا يقال إن الخالة بمنزلة الأم في الميراث أي أنها تأخذ نفس ميراث ميراثها ولكن العبرة هنا بالسياق الذي قيل في هذا العموم، فصار السياق مقيدا لهذا العموم أو مخصصا. وبنحو هذا ما قد ذكرناه في مسألة سابقة فيما يتعلق بالتخصيص بالوصف أو بالحال. فهذه المسألة ترتبط بهذه المسألة. في حديث ليس من البر الصيام في الصفر. ففي المسألة السابقة قلنا لو جاء اللفظ عاما وكان هذا قد قيل في سبب مخصوص نقول نعم العبرة بعموم اللفظ ولكن إن جاء السبب بوصف أو بحال معين ينبغي اعتبار هذا الحال أو هذا الوصف وكذلك نقول هنا ينبغي الاعتبار بالسياق وبالقرائنة التي احتفت بهذا السبب المخصوص نعم طيب. نعم اقرأ نسالمها بعده حتى نختم بفيندرس ان شاء الله تعالى وهي قوله تعالى والذين يبون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله إن كان من الصادقين وفي صحيح البخاري من حديث ابن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال أبومية قدف مرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك في سحمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل, فنزل جبريل وأنزى عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى برق ان كان من الصادقين الحديث فهذه الآيات نزلت بسبب غذف هلال ابن أمية لمرأته لكن حكمها شامل له ولغيره بدليل ما رواه البخاري من حديث بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ان عويمر عوي العجلاني, عوي العجلاني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل الله القران فيك وفي صاحبتك فانراه منا رسول الله صلى الله عليه وسلم باللعنه بما سمى الله في كتابه فلعنها فلعنها الحديث فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم حكم هذه الايات شاهدا لهلاله اميه وغيره نعم ضرب المصنف رحمه الله تعالى مثلا لهذه القاعدة التي أوردها وحديث اللعان وواضح في إثبات أو في بيان هذه القاعدة آية اللعان نزلت كما قال الشيخ من بسبب قذف هلال ابن أمية امرأته لكن هل هذا يعد خاصا بهلال لا بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قد تكررت معه الحادثة وقد تكررت هذه الحادثة زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع ويمر العجلاني فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله مستفتيا إن وجد إن وجد رجل رجلا مع مع زوجه أو مع مرأته كيف يصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك وأمرهما بالملاعنة وهذا أيضا يدل على أن على تعدد أسباب النزول أو على تعدد الحوادث التي قد تنزل من أجلها الآية يعني قد تنزل الآية أو يتكرر نزول الآية في أكثر من حادثة وهذا دليل واضح على هذا و يعني بهذا القدر كفاية وإن شاء الله تعالى يعني نأخذ مرهة يعني لمدة خمس دقائق أو عشر دقائق ونبدأ درس أدبي طالب العلم وإن شاء الله لا نطيل فيه إن شاء الله تعالى صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. طيب ويوجد سؤال نجيب عنه أولا. طيب يقول السائل ما معنى تكرار نزول الآية؟ هل يعني أن ينزل بها الوحي مرتين في كل حادثة؟ نعم هذا وظاهر ما جاء في قصة الملاعنه هنا أنها نزلت مرتين ف هذا لا غضاضه فيه لا غضادة فيه نعم لا. لأنه قد ثبت به النص نعم السائل هل يشترط نظر الأربعة عند إثبات الشهادة؟ يعني يقصد الشهادة على الزنا أم أنه يجزئهم أن يكونوا فرادى؟ أقول للسائل لا أدري أو لا أعلم. نعم. وإن شاء الله تعالى نبدأ درس أداب طار العلم بعد قليل. Ve sallallahu aleyhi ve alihi ve ashabihi ve